الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه ترجمة مجزة مقتصرة مختصرة لشيخنا محمد الأمين بن محمد المختار صاحب أبواء البيان رحمه الله برحمة الواسعة وأثنوا فسيل جناته مع النبيين والسديدين والشهدان وحصن أولادك الشيخ رحمه الله من بلاد شنقيط واسنه محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني رحمه الله وكان يلقب باللهجه الشنتيطيه باب ابن الخطور اب اب بكشفي بالباء ايضا هي لهجه شنتيطيه ابن هذا لقبه وولد رحمه الله عندما تسمى تمبا في قرية كيفا وهو رحمه الله من قبيلة الجكنيين وهذه القبيلة عربية الأصول نزحت من بلاد العرب من قديم الزمان إلى تلك الديار الإفريقية للدعوة إلى الله وما كثت فلالك فصارت من سكان تلك البلاد الإفريقية والشيخ نفسه يقول إنه من قبيلة حنير وحنير قبيلة يمنية فعلى هذا يعود إلى اليمن على هذا وهذه القبيلة معروفة في كل البلاد بتجذتان حكذا يقولون إلا أنها هي قبيلة الجكنين وهي قبيلة عربية لوجود قبائل عربية في تلك البلاد منها مثلا قبيلة الحسنيين وكذلك قبيلة العلويين فقبيلة الحسنيين منها شيخنا الآخر أحمد وقبيلة العلويين وهي قبيلة العربية منها صاهر مراق السعود لمبتغ والصعود والسعود عبد الله قدم الحاج إبراهيم العلوي الشنطيطي صنع أدوائي صاحب مرق الشعود وكتب أخرى نافع فهذه قبائل عربية وهي جمرات القبائل الشنطيطية في العلم وتقدم أن قلنا بغن الشيخ يقول إنه نكبيل في وهتاني وها القبيلة ثاني اللتاني ذكرتهما مع قبيلة تيجكانة هي عربية أيضا لأن نسب كبير مراق السعود ينتهي إلى علي حسن ما يقولون فهو على هذا من أهل البيت والحسنيون كذلك ويدل على هذه العربية فيهم أو في الحسنيين مثلا أن بعض أدباء بيروت قبل خمسين أو أكثر سنة نزح من بيروت إلى تلك الديار الإسريطية في شنقيط إلى البوادي يتتبع الشعراء والأدباء ليقيد عنهم بعض آثارهم فلما وصل إلى هلالك وكان في جلسة أدبية مع بعضهم فأراد مزحهم مزحهم فقال لهم أنتم لستم عربا لستم عربا فغبقوا فإذا بأحدهم يجيبهم فورا فيقول وكانوا حسنيين فيقول إنا بني حسن دلت فصاحتنا أننا إلى العرب لأقحاح من تسبوا لم تقم بينات أننا عربوا ففي اللسان بيان أننا عربوا انظر إلى ما لنا من كل قاسية لها تذمّ تذور الزبرج القصب فاستجل هذه الأبيئة الثلاثة أو هذه الأبيئة الثلاثة ردا على ذلك الأبيب الذي مازحه هو يعرف ماذا بناء إلا ما فعل هذا ليستخرج معنده وإلا هو يعرفه هذا يدرد على أنهم معرب وأنت إذا نظرت إلى ملامحهم وأجسادهم وألوانهم تصدق هذا هذه ملامه جسدية مادية ظاهرة قد ترشد كل شيء فهم عرب على كل حال وهذه القبيلة الجكنية التي منها شيخنا نعوذ الجكنيين عرفت بالعناية بالعلم وهي من جمارات القبائل في العلم في تلك الديار لكن اشتهار قبيلة الجكنيين بالعلم يف يفوق اشتهار بقية القبائل وإن كان في بقية القبائل العربية علماء لكن الجكنيين اشتهروا أكثر بالعلم من غيرهم ويدل على هذا أمور أيضا منها مثلا أن شيخ مشايخ ناكي تلك الديار وهو العلامة المختار ابن بونا الجتل شنقيطي وهو ابن عم الشيخ الأمير من بعيد بينهما علاقة لفظ لكن الشيخ الأمير ما رآه ولا لقيه ولا أدركه لكنه يعرفه وبينه قرابة النفر المختار بونا هذا يقولون ما أتى في شنقيط بعده عالم إلا وله عليه فضل إما من جهة تعليف آبيزه أو طلبته فهذا المقترب من كان علامة متبحرة وأنا عرفه هذا مما يذكر لشيوخنا كثير من الأخبار كالشيخ العميم وكذلك الشيخ أحمد ذكر لي من أخباره أو أخباره وأخبار غيره الشيء الكثير لما يتعلق بالعلم فالمختار هذا كان من طلبته صاحب مرات السعود مرات السعود هذا في فل أصول الفقه تأصل عليه شيخنا الأمين أي بدأ طلب عيب الأصول على حف هذا الكتاب فتأثر عليه فعبد الله كان يقرأ أخذ العلم على المختار بن بون وكان يقرأ وقرأ في فن البلاغة هو يذكر هذا يقول قرأت في فن البلاغة كتابا على شيخ المختار مع الزميل لي اسمه محمد الأمين ابن أحمد زيدان هذا إذن جكريم شنقيطي لكن عبد الله علوي شنقيطي فكنا عند القراءة على الشيخ المختار يذكر صاحب الكتاب كلاما في مسائل البلاغة فيخالفه الشيخنا ويقول هذه المسألة البلاغية ليس كذلك إما أن يقول الأولى كذا أو أن يقول ليس بصحيح أو ما إشبه ذلك فيقيد عبد الله ما يقوله المختار في نقد الكتاب البلاغي وهكذا كان يقيد, يقيد. وهم كانوا في الضلة والكتب لكنهم مع هذا كانوا يلتهمون ما أمامهم من الكتب القليلة التهاما حتى قال بعضهم يا من حوى كل ما في الكتب أجمعها فصار يطلب ما لم تحوه الكتب هذا يتكلم في الكتب إلا فلذلك يفقنون أو يفضلون الكتب فقيّب عبد الله هذه المسائل في البلاغة إلى أن قيّب الله او من الله عليه بالاغتراب والخروج من سلف البلاد إلى المشرق إلى البلاد العربية المشرق طلباً للعلم فوصل إلى مكة ثم المدينة ايه ثم ايه وصل المكة ثم المدينة ثم ذهب إلى دمشق الشام وذهب إلى المكتبة الظاهرية بتلك المدينة يبحث للكتب ويحاول الاطلاع على كتب البلاغية ليهرف صحة أو لقدار الصحة ما كان يعترض به المختار بنبونا على صاحب الكتاب الذي قرأوه قنالك فإذا يتتضر هذه البسائل ويطلع على أقوال علماء البلاغة الآخرين لتوفر الكتب في الشرق في المشرق أكثر من مثلا في ذلك الوقت فوجد أن ما قرره المختار مخالفا لصاحب الكتاب وجد أن هذا قول كثير من علماء البلاغة فقال العلم جكامي لأن هذه الاتراضات وهذا النخ من عالم دكري هو البقصة عرب فهذا يدل على عناية على اشتهار القبيلة الدكنية ومن ذلك أيضا سنعود لشيخ الأمي لكن هذه قبيلته ومن ذلك أيضا أن أن رجلا كبيرا فاضلا خارف تلك الزيار كلهم ذهوا بمدة طويلة جداً من قرون كان هذا الرجل يلقب بما يابع ما يابع لكرمه لو أتيت وتريد من شيء يعطيك ولو كررت فلقب بما هذا الرجل رزقه الله أولاداً يبلغون خمسة كل مذكور إلا أن الله من عليهم لطلب العلم وبرزوا جميعا في العلوم وهم من الجتنيين أيضا حتى قال بعضهم يمده بيت هذا الرجل وهو ما يابا يمده أحد أبنائه العلماء هؤلاء فقال بيت بن مايابا بيت بن مايابا لأحد أولاد مايابا بيت بن مايابا تأتيه العلوم ولم تأتي العلوم سوى بيت بن ما, ما ناب من نشكلات العلم فاغض به إلا بن يكشف عنك ما نابا ينده أحد أولادي هذا الرجل ويدبل على هذا أيضا أن أحد العلماء من غير الجتنيين وهو محمد السالب أو غيره يقول في مذه الجتنيين لاشتهارهم بالعلم أو لاشتهار علاية بالعلم أكثر يقول هم خلدوا في كل قطر فوضه من المجد ذكرا شام أو من المجد ذكرا شامخا بشعوبنا ونحصدهم فينا ونجحد فضلهم لنهدنا ما شادوا وقد رفعوا بنا يمدهوا مهاكل فهذا دليل الشهار هذه القبيلة بالعلم الشيخ رحمه الله من هذه القبيلة من هذه القبيلة وكيف تعلم كيف طلب العلم نعود ليلة طلبه للعلم الأعد عرفنا قبيلته معرفة ما بدأت هو يوفي والد وصغير وتربى في بيت أخواله فحفظ القرآن أولاً قبل البلوغ على يد خاله محمد وتلقى مبادئ في علم الأدب في العربية لا فيما في أشعار الجاهلين وهكذا تلقى مبادئ الأدب على خالته كانت من أهل المعرفة من أهل الأدب والعلم ولم يخرج قبل أن يخرج من, من بيته من بيته إلى خارج البيت تلقى هذه المبادئ في البيت فحفظ القرآن أولا وحفظ القرآن كان على خالي محمد ويقول إن له سندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القراء لكن القراءة التي قرأ القرآن عليها هي قراءة ورش وهي القراءة المعروفة في تلف الديار وأن هاحظ القرآن وأخذ مبادئ العلوم في العربية وهكذا إلى أن بلغ وقتاً في عمره أو بلغ سناً يمكن الآن أن يخرج إلى غير بيت خاله فأعدوه أعدو سفره واغتلابه للعلم لكنه ليس باغتلاب بعيد في نفس البلد أو في نفس القبيلة القبائل الموجودة فأعدوه لطلب العلم وكيف ذلك فكان والده ترك شيء من المال والمال عندهم كان معروفا بالإبل والبقر وما أشبه ذلك هذا كان مشهور من أموالهم لمن كانوا بالبادية أهل بادية لا يعرفون إلا لأي فأعدوه للسفر ويقول جهزوا له ثلاثة بقرات أو هكذا مع الزمي وجعلوا له خادما يخدمه حتى يتفرغ لطلب العلم وهذه البقرات الثلاث إذا وصل الشيخ إلى الشيخ الآخر يريد أن يستمر في طلب العلم عليه هذه البقرات الثلاث يعود إليها في الأقل اللبن وهكذا حكى ذكر وهذا الخالب يعتني بهذا وهو يتفرغ لطلب العلم فخرج من بلد أخوانه إلى الخارج. لكن في قبيلة أو عند عالم أو شيخ في الجكنيين وطريقة طلب العلم من حيث الجملة أن الطالب. إذا وصل إلى عالم أو جاء إلى عالم يتعلم فإنما يبدأ طلب العلم بمختصرات الفنون ثم بمتوسطاتها ثم بمطولاتها على ذلك العالم وكذلك يستمبرون في طلب هذه الفنون على عالم واحد في كتب مختصرة ومتوسطة ومطولة وقد ينتقل إلى عالم آخر قبل أخذ جميع الفنون في هذه الكتب في هذه الكتب على هذه المراحل وحاكها لكن إذا وصل إلى هذا العالم أول شيء يبدو الكتاب المختصر هذا الكتاب المختصر يكتب على اللوحي خشب يصنون اللوحة يكتب على اللوحي فيبدأ بحفظ المتن أولا إذا حفظ المتن عاد إلى الشرش هذه طريقة عاد إلى الشرش وقد يبدأ بحفظ المتن وحفظ المتن أولا إذا فعل هذا أولا إنما هذا ليضبط المتن ضبطا صحيحا لا يخطئ لا في شكل صرفي وغلا لحويه يضبط المتنى هكذا. ثم يعود إلى شرشه بعد ذلك يرشده شيخه إلى هذا حسب عيران من حالة الطالب أو يبدأ هذا المتنى مع الشرش ويقرأ جزءا جزءا يثيرا للمتنى فيشرح له فيذهب ويحفظه ويكرره مع هذا الشرح فيستظهر هذا الشرح كل صح بعد ما يخرج من عندي الشيخ إذا أخذ المقدار اليوميه من الدرس يذهب يكرر ويحفظ الى الغد وهكذا يفعل في الكتاب الى ان ينتهي من قراءه الكتاب ونكرر كل درس اخذه ولا, ولا يكتفي بحذره مرة واحدة إذا حذر المقدار هذا مرة واحدة ما يقول ما عود إليه أيضا بل لأنه متفرغون جدا للأذن بل يكرر ما تقدم أن حفظه مع الدرس الجديد إذا الدرس الجديد مثلا وينتهد فرصة ويعود إلى ما تقدم أن حفظه وفهمه وكل هذا ليتقرر في ذهن العلم ليس إلا وهكذا يفعل في الفنون إلى أن ينتهي إلى المطولات وبعض أساتيدهم أو شيوخهم إذا حفظ الطالب المتنى وجاء للشرح أو لأخذ درس جديد يسأله أو يطلوب له أن يسمعه ما تقدم أن أخذه وقرأه عليه متنه يقول له عيد علي هذا المقدار الذي قرأته ثم يسأله ما المراد مما قرأته العلي علي الآن يسألوا هكذا يفعل هذا الشيخ بطلبة هذا أحيانا كثيرا يفعلوا أحيانا كثيرا بهم هذا وهكذا إلى أن ينتهي من الكتاب من الكتاب في فن من كتاب المختصر عوم توسط عوم طول في الفنون التي يقرأها وهكذا والطالب إذا لم يفهم درسا إذا لم يفهم درسا قرأه ما يزيد درسا آخر حتى يتأكد من فهل ما قد قرعه أولا كما حفل للشيخ رحمه الله كما يذكر لنا أنه كان يقرأ في مختصر خليل في الفقه المالكي في هذا في باب البيوع فشيخه شرح له مسألة في البيوع لكن الشيخة كما يقال إلى هذا الشرح لهذه المسألة ولم يتأل الشيخ أيضا لم يتأل شيخه لما لم ينبط ما قال لشيخه هذا ما تهنت كذا أو ما استفسد فسكت ورجع لما رجع للبي جمع ما عنده من الشروح لخليل يراجع بنفسه ها يراجع بنفسه الشرحة هذه المسألة من المثل فأكد الكتب على الشرح الذي عنده يقرأ فيها بنفسه الشرح يقول ما وصلت إلى نتيجة بسرعة هذا في, في النهار بدأ في النهار بعد استضاد على ما قرى رجع البيت واستره قليل ثم بدع إلى أن جم الليل وما وصل إلى بغيته فكان معه خادم كما يقول هذا اخدمه فيعطيه الشاي الأخضر مع ذلك وهو مستمر في نظره وطراءته وقراءته إذا أن قرب الفجر فمع قربان الفجر فإذا به يمن الله عليه بالوصول إلى ما يريد إن فتح له البار ففهم ما كان يريد فهمه فلما أصبح وكان المفروض أن يذهب ويأخذ ذرهم جديدا فقال يكثيني عناء البارحة فلا أذهب لدرس جديد اليوم أبتدي وهكذا وكان الشيخ رحمه الله ميده الله بالذكاء المفرط والرغبة والعناية والاشتهاب في طلب العلم فكانوا لا يعرفون إلا العلم ما أصله الدنيا ما يعرفون إلا العلم في البادية فكان لذكائه تجده نبغة وهو صغير بعدما أخذ هذه الفنون نبغة وهو صغير لما أخذ فنونا كثيرة فإذا بينبغ صغير فذكر أنه نظم أرجوزة في, في الأنساب في نسب الرسول الصلم صلى الله عليه وسلم ومصغير قبل نبلغ فلما ألف ونظم هذا الهال المنظومة قال في نفسه, نفسه, نفسه ماذا في جهاني أفعل هذا أنا ما بلغت درجة تأليف وكذا أو زمن التأليف ما بلغته فقال لعل الناس إذا هذا يقولون هذا يريد أن يظهر تفوقه على الأقرام ذهر ودفن هذه المنظومة مخافة الرياء ثم أخبر بعض الشيء بهذا فقال له ذلك الشيخ كان من الممكن أن تغير نيتك وتبخي الكتاب فقال خلق فأنا دفنت ومعد إليه والشيخ كذلك كما ذكر لنا أنه ايه اللي التفرغ كما قلنا والذكاء والرهبه فتعلم بنفسه بعض الفنون بعض الفنون ولم يقم كتابا أو كتابين في هذه في هذا القلم على مشايخه في فن المنطق وذلك لان دروسه كان هؤلاء يتعرضون للمسائل كهية أو يتعرضون لفنون لا يقرأ فيها الطالب الآن إذا كانت هناك مسألة في هذا الفن الذي يقرأ الطالب له علاقة بالمنطق مثلا فيأتي ببيان للمنطق لهذه المسألة فالشيخ كثر أن وقف على مثل هذه المسائل فعرف المنطق وإزداد في فهمه بنفسه ولم يأخذوا أخذاً على الشيخ وذلك ألف في المنطق ألف بيت ألفية ويقول في مقدمتها حمداً لمن أظهر للعقول حقائق المعقول والمنقول هذا أول بيت من هذه الألفية المنطقية ولم يأخذ هذا الفن عن أحد فالشيخ هكذا تدرج في الطلب إلى أن صار من أهل العلم في تلك البلاد فانهال عليه الطلبة فانهال عليه الطلبة نشر فيهم العلم وهكذا نشر فيه العلم إلى أن وصل بلغ خبره أو كذا إلى, من؟ إلى تلك الدولة التي كان فيها وكانت لهم خوانين هي الحكومة الموريتانية لذلك الوقت هذه المدة تغيرت الدول وهكذا أو الحكام فحتى وصل خبره إليهم فهم لثقتهم به كونوا لجنة لجنة علمية هكذا يسمى الآن لجنة علمية. هذه اللجنة العلمية مكونة من عالمين من جميع مريتانية أحدهما شيخنا والآخر عالم آخر فكاد فكانت للدولة في ذلك الوقت إذا, إذا ارتكب الشخص جريمة ورأوا أن يقتل حسب ما عندهم فإنه لا يقتلونه إلا إذا, إلا إذا اشتشاروا هذه اللجنة فيسألون اللجنة عالمين يسألون هذين العالمين ما هو هذا الرجل هل يقتل في الشرع فإذا قال يقتلوا قتلوه بعد ذلك هم يقولون أعدموه بعد ذلك فكان الشيخ أحد هذين فمختاروه هكذا فالشيخ بقي هكذا إلى أن يسر الله له الحج إلى بلاد الحجاز فاستعدى وشرع وشرع في السفر وكان إذا وصل إلى أي بات في داخل موريتانيا أو خارجها فتجد أهل العلم يخرجون إليه ويستقبلونه وتدور بينهم المسائل العلمية في الفنون كلها الفنون التي يعرفون فيسألونه فيجيبهم وقد قيب الصيخ هذه المساعد ووضعها في كتاب سماه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام قالوا خرج للحج خرج ليحود ويعود فأول سؤال يقول فخرجنا من بيتنا بين, بين كذا والنخيل كان عندهم نخيل ونحن تحدي أو تحضى بنا في الأودية والرمال فكا... فكنت تجدهم عادات عربية فهم كانوا يستعملون يفت... الجمال هذا قديم قبل هذه السيارات وماذا كده فلما وصل إلى قرية كيبة وهي القرية التي ولد فيها بجنب ماء فإذا بالمرأة هي من بنات عمومته كانت عالية تسأله والشيخ المص في أول غير رحلة الحج لبيت الله الحرام على هذه المرأة أول سؤال سئل عنه في طريقه للحج فقال رحمه الله وعند وصلنا الى, إلى كيف سألتنا كريمة بنات العم وهي أم الخيرات بنت أحمدت للمختار الجكنية عما سألت عيني وطلبت فيهما من التحرير وأحضرت فهم العالم اللي حرير بهذا الوصف يصف بهذا الوصف وبعد ذلك سبحان الله ما وصف عالما بهذا للذكور استغفر الله وصف, وصف هذه بهذا الوصف فوصف ومستمر في المشي في السير وهم على الجماد حتى وصلوا إلى الحدود بين موريتانيا ومالي لأن بين مالي وموريتان الحدود حسب أوضاع البلاد فلما وصلوا إلى الحدود دخلوا في قرية في مالي اسمها نار ومكثوا وصلوا إلى هذه القرية على الجمال ودخلوا هذه القرية ويهرمالي ينتظرون سيارة تأتي من العاصمة بماكو إلى هذه القرية وتأخذهم إلى العاصمة ثم يواصلون السير فمكثوا يوما أو يومين والشيخ لما وصل إلى هذه البلدة ومكث يوما أو يومين فإذا به كبه طبيعة كل إنسان يعز عليه أن يفارق المحل الذي ألفه وعتاده وأنس به وهو وطنه هذه تضيئة الإنسان كما هو مقرر في علم المصر وصل إلى هذه البلدة فإذا به قبل أن تأتي السيارة من العاصمة يتأخذهم من العاصمة أيضا ثم يواصلون, ثم يواصلون السير فإذا به يقول إن للدخل إن تأملت صرفا يكسب المرأة حكمة واعتبارا ها اليوم بالنوار مقيم أي عهد بيني وبين النوار أي عهدي لم أستوحش فذكر هذا وجاءت فيجارك من العاصمة المالية وأخذتهم إلى العاصمة واصدوا السير هكذا وأتوا إلى أنيامي ماذا هكذا وفي طريقه وجد صعوبات لأنه أول مرة يخرج والسير في السيارة وقال البر ليس في البحر وليس في الجو والسيارات في ذلك الوقت لم تكن كذا قوية ماذا هكذا فتائبوا كثيرا فكانوا يجرون السيارات ثم يربطون الخبال بالسيارة أحيانا ويأمرون الركاب أن يجرونه يساعدونه في, دره. في درها هذا كل هذا حقا فكل ذي وصل إلى أي بلد وعلم أهل البلد لذلك وكانت العلماء أتوا يسألون وشرح الشيط وشرح مثل السلم في هذا الطريق لما وصل إلى بلد كان في عالم خرج ومثل الشيخ مدة كده استطاع أن يشرح له أن يشرح لذلك العالم مثل السلم في علم المنطقة وهكذا إلى أن وصلوا إلى السودان فلما وصلوا في السودان أو إلى السودان ذهبوا إلى ومدرماء وكذا وهناك معهد أو معهد مكان لطلب العلم يسمونه معهد فالتفوا حوله يسألونه عن المسائل يسألون المسائل الكهيرة كلهم دونة في رهنة الحج إلى بيت الله الحرام إلى أن وصل إلى مكة فلن وصل إلى مكة كذلك كان هناك عالم توفي من مدة, ليس من مدة توفي اسمه العلوي المالكي كذا هذا لما علم المسؤول الشيخ عزمه كما قال عزمه عنده في مأدوبة أو في مأدوبتين متتاليتين بعد الظهر وكان غرضه أن يستفيد النشر فسأله عن مسائل في الفطح منها قطع يد السارق منها قطع يد مع الغرم كيف تقاوده ويؤوى ويغرم ايضا مثلا على في مذهب مالك هذا سال الشيخ ما هذا فحققه لهم تحقيقا وكانوا جالسين في لما كانوا جالسين في غرفه والغرفه فيها قوه اي نافذه اذا بالشمس أو فإذا بشعاء الشمس يدخل من الكوة ويقع على الشيخ فيرى ذلك هذا المضيف الذي هو العلو المالك ذا فيقوم ويسد الكوة يغطيه قائلا والشمس لا ينبغي إلى أن تدرك القمر فيه يقوشوع الشمس للشيخ الشمس كالقمر فكيف اتكأه الشمس للقمر ويقول هاته باب الطرف الأدبية والشيخ لما قال هذا للشيخ فإذا بالشيخ يجيبه فورا ويقول له يرأي الشمس أنا قابلتنا فيحجبها ويأذن للنثيم مجلس الأدبين غاية دارت دار بين المثائن ليس في الفقر فقط ومكة الشيخ في مكة إلى أن حج حج بيت الله واتفق كما يذكر أنه كان في خيمة في مونن هذه الخيمة كانت قريبة من خيمة بعض الأمراء وهذا الأمير ذكر اسمه ينتهي بالسدير كده خالد سدير كده. على كلها ينتهي بالسدير وكان هذا الأمير فاضلا له تذوق أو رغبة الأدب أو فقال لأحد من معه في لو إذا خرجت ووجبت أي خيمة شخص أو ابحث لنا عن من به في بعض المسائل العددية كما فهذا خرج واتفق رأى شيخ فقال له ذكر له كلام الأمير فجاءوا إيه فسأله الأمير أنت تعريس فقال نعم وفسأله عن بعض المسائل فإذا به يجده صاحب فسر به ذلك الأمين سر بالأمين سر بالشيخ فدارت بينهم أحاديث هكذا ثم هو قال أنت تقيم معنا هنا ذكر هذا الشيخ ذكر هذا للأمين تقيم معنا هنا زرت المدينة فقال لا, لا ذهب أعطاه خطاب. خطابا وهكذا أن أن يصل إلى وصل إلى المدينة يتصل بالشيخ عبد العزيز بن صالح كان هذا إمام للمسجد النبوي في ذلك الوقت وأدركناه في هذا الإمام على كل حال في وهكذا توطدت أسباب الإقامة للشيخ هنا مع أنه كانوا يرجع فأقام أو جلت أو ولما سكن كانوا قد فتحوا بعد ذلك في هذا في الرياض معهدا سموها المعهد العالي للقضاء وكانوا ياتون ببعض العلماء من الخارج وكذا وبعض العلماء كذلك الداخل وكذا يتعلم الطلبه وهكذا شيء وكان الشيخ ممن من درس في هذا في هذا في هذا المعهد في الرياض إلى عن فتحة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فانتقل إليها ولما كان في المدينة عندئذ عرفته انا وأنا في, في إفريقيا وكنت أتعلم على شيخ في بلد أخوال مالي أخوالي من مال فكنت أخيراً أتعلق في معلي على شيخ كان من الفقهاء حقاً اسم أبو بكر ديمبا واقي وكانت له دراية بالعلوم دراية المشاركة في العلوم في معرفته على كل حال فهذا الرجل عندما كنا عنده أتتنا فتوى من الشيخ الأمير بعد استقراره في البدينة هذه الفتوى في حقن الصلاة في الطائرة هل الصلاة فيها تصح او لا تصح وكان وكثير من الفقهاء المالكيين هلالك كانوا لا يرون صحتها فيها ويعلنون ذلك فقحا عندهم حسر ما يعرفون أن شرط صحة الصلاة أن تقع على الأرض أو متصل بالأرض كما قال خليل بالمختصر المختصر على الأرض أو متصل بها من شروط صلاة عندهم حسب الفروع الفقية وعليه لو صليت فوق سطح والسطح متصل بالأرض مثلا عن طريق الجدار فالصلاة صحيحة وأما إذا صليت في نحو الطائرة مثلا ولم تكن الطائرة موجودة في قديم الزمان حتى ذعرف أقوال المتقدمين المالكيين فيه في, في الصلاة فيها فأصبحت المسألة اجتهادية على كل حال عندهم فكان كثير منهم لا يرى صحة الصلاة في الطائرة هذه الفتوى في هذا الموضوع وصابها هذه الفتوى في المدينة أن حاجين أتيا من مال أيضا في وقت الحج قبل أن أصل انا إلى المدينة وقبل أن أعرف الشيخ مع الشيخ العمين فلما انتهى هذه الحج في مكة زار المدينة وصل عبد العمين وكان في باب الكومة من أحياء المدينة فذهب إليه وهما من طلبة العلم من طلبة العلم في البلاد فلذا ذهب إليه سأله عن هكب الصلاة في الطائر هل هي صحيحة؟ لأن الذي يعرفونه في هنالك حسب الفقه اللهم من الفقه الذي يعرفون هو أن الصلاة لا تصح فيها, فيها فلما سأل الشيخ قال لهم الشيخ أنتما تقرأني تكتبان قال نعم فقال لعلي سأملي عليكما كلمات لعل الله ينفعكما بها فأملى عليهما نحو ست صفحات في المجلس الواحدة هكذا بيّن في هذه الست الصفحات أن الصلاة في الطائرة تصح وبنى الفتوى على أصل عظيم في فن أصول فقه وهو السبر والتقسيم ومنكر الفتوى يجدها مبنية على هذا الأصل العظيم فرجع بالفتوى إليها ولم يكن من البلدة التي أنا كنت فيها لكن كان من بلدة فيها طلب علم وفينا أجل فيها طلبة علم هاكرة بينما تعارف هؤلاء يعرفون هؤلاء مثلا فلما وصلوا وطلا بعث إلى الشيخنا في البلد التي كان فيها نسخة من هذه الفتوى فقارأ الشيخنا أبو بكر أصباب بكر هذه الفتوى فإذا به يقول بعد قراءته لها قال لنا إن هذه الفتوى غاية في موضوعها والذي أفتا بها أهل لأن يؤخذ عنه العلم هذا كان الشيخ من ذي ولم يرى الشيخ الأمين ولا أعرفه أهل لأن يؤخذ عنه العلم من هنا تعلق الطلبي بالشيخ الأمين بداية التعلق بالشيخ من تذكير الشيخ في مال فتعلق خلبي به فقلت إذن إذا كان أهلا لأن يأخذ عنه العلم أنا أذهب لي لأأخذ عنه العلم حالي جاب به وعلى ذنالك مع أني ذنالك كنت قرأت كتبات العلوم المعروفة عندكم بل بالمناسبة قرأت في مما قرأت ذنالك على, على ذلك الشيخ أصول مذهب مالك منذوبة في أصول مذهب مالك لأحمد ابن أبي قفة أو قفة كذا هذا الكتاب في أصول مذهب مالك وشرحه الفقير العلام محمد يحياء الولاتي الشنقية لكن المثل لعالم الآخر في أصول مذهب مالك يقول مؤلفه في دلايته أدلة مذهبي مذهب الأغر مالك بالامام 16 نص الكتاب ثم نص السنه سنه من له اقم مننه والظاهر الكتاب والظاهر من سنه من بالفضل كله قمن وهاكلا هذه اصول هذه على اصول في مقدمه مالك هذه قراتها علي وكذلك رأتوا كتاباً في القوائد الثقية المالكية هذا اسمه المجال الواضح إلى قوائد المذهب الراجح لمحمد يحيى الولاكي وهو شرحها أيضاً بشرح صماه الدليل الماهر الناطح على المجال الواضح هذا الكتاب وغيره قرأته على هذا الشيخ في معنى وعطتنا هذه الفتوى من الشيخ الأمين وذكى شيخنا الأمين بهذه التذكية التي حركتني للأمين فجعلت أسأل عن الطريق إلى المدينة فقيل لي هو في المدينة وفي الجامعة الإسلامية والجامعة تقبل فقلت المهم أن أصل المجينة لكن غرض الشيخ الأمين هذا الواقع هو الواقع على كل هذا عملنا وما عملنا حتى أتي للأمين ولما أتيت عندما جئي نسخت أيضا نسخة من هذه الفتوى حتى إذا أتيت أسأله عن مسائل في هذه الفتوى فلما أتيت ذهبت فوراً إليه في باب القومة في المدينة النبوية ودخلت عليه وذكرت له عن من هذه البلاد جئت لطلب العلم وهكذا ومعي فتوى من فتاوين أريد أن أقرأها عليه وأستفسر عن أشياء فيها فقال اقرأ فتخلي الباب فقرأت الفتوى عليه فلما بدأت أقرأها عليه بعد السطر والسطرين قال لي هذا كلامي لكن لا أعرف من أخذه مني هذا كلامي لكن من يجب أن أخذه مني لا أعلم هو وادر له في وقت الحق هؤلاء عابرون لكن هذا كلام فلما قرأت الفترة عليه استفسرت عن, عن هذا السبر والتقسيم عن مسائل في هذا السبر والتقسيم فبينه لي أو بينها لبيانا الشافع كافية وما يعني ما, ما, ما وقع هذا مني موقع استغراض لني لأن شيخنا لنا ثم قال لي بالحرف الواحد اشتهد بني فإن في بلادكم الفقرة فقر العلم والكتب هو يعرف هذا تلك البلاد على النمط الواحد من كلة الكتب كان بعض بعضها تتجري فيها علماء أكثر من البعض الآخر بثلا فقال لهذا لكن كنت أتيت معي من تلك البلاد بالفتوى يومي لشيخنا في مالي حكام الفتويان في موضوع القبض والإرسال أو وضع يومي على المسرع الصلاة والإرسال في لأن المشهور عندهم هناك في مذهب مالك الإرسال في الصلاة فكنت أرسل عندما أعطيت كنت أرسل هاتف الصلاة اقتداءاً أو تقريباً لذلك الشيخ لكن سبحانه ما وصلت ورأيه الأمين يقبط قبط لأنه واثق منه زكي اللي قبل ما آتي لكن سأجده فقلت ما هو الصحيح في المذهب حكذا سألته فقال اقبل يبني اقبل ضعي ماذا لا يسرعك لكن سبحان الله أنا الجديد وعندي في رأسي أمور تتعلق بهذه المسألة واللي أعرفه سابقا هو هذا فكنت أكرم السؤال عليه هو أوفي من أول مرة عندما سألته قال اقبل لكن بعد ذلك بأيام سأجده قلت يا أيها الشيخ لعله لعلت تبين لي أكثر أو كذا لماذا اتبت كذا فلو الصحيب فذكر لكلاما نافعا يافعا ماتعا فارتحت وقضطت عن اقتناع ليس فقط فالقليل له أيضا لنبينا لكن كانت معي فتوى يعني في هذا الموضوع إحباهما سماها شيخنا في مالي بقوله معيار العدل في أدلة القبض في الصلاة والسدل معيار العدل في أدلة القبض في الصلاة والسدل أيها أن لهما دليلا أو أدلة هذا معنى والفترة الثانية والرسالة الثانية سماها تكملة معيان العدل بعيلة لأحاديث القضل لدى أهل النقل فأنا قلت لشيخ الأمين هاتان الفترة عيان أريد منك أن تأخذهما وتقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما فقال الشيخ لا لا أنا ما عيد وقت لهذا الآن قال لقد قلت لك افعل اقبل انا اعرف ماذا سيكون في فتواه ها صميزوا هذا يقول لي والله كمال ما ما يعرفه ولا يرغبته من أول. لكن وضعه لا يلمس تلك البلاد ها. قال انا اعرف ماذا سيكون في فتواه وما قبل ان يكر الفتوى فتركت الشيخ الامين معاني كل اهل آتي اليه فتركته وذهبته إلى, شيخنا أو إلى الشيخ حماد بن محمد الأنصار وكان في حي البساطية في المدينة النبوية فدخلت عليه وأنا جد جديد, جديد فقلت له أنا كذا وكذا أتيج من هناك وعندي الفتوى هذه غرضي أن تعصدهما وتقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما كما قلت للأمن فهو قبله قبل الفتوى قال هذي هذه الفتوية هكذا <تصفيق> كانت تكلم فآبده إياه فقال بعد كذا كم يوم ثم خرجت من عنده وراجعته بعد أيام كما قال فلما رجعت إليه ودخلت عليه قال ليجل الزبني فجلست ثم قال لي احرق الفتوى سبيلت بإهرق تعرضنا الحرب احرق البتوى والله كذلك هو سبحان الله ما قال هذا عن حبه ولا شيء أنا أعرفه لني أعرفه فيما بعض لكن في هذا الوقت الذي قال هذا الكلام فكأنما منأ كفيه جمرا وصبه ما علي صبع من شدة وقع كلامه عليه ذلك الوقت أنا جديد ما أدري تقول لي كذا تقلت في نفسك وتهرت لعلى هذا أحمق ما هذا لكن سكت وما بيلي إلا ولا شيء حتى تقلل وسكت وأنا إذن سكتت على مضض ثم بعد دقائق استعدمت وغريت بفق الفتوين بذي ورحت وما أحرقتهما علم الله ما أحرقتهما لأني ما السبب إيش صعب وما كان مدة يمكن بعد عشر سنوات من قول الشيخ حماد إحرق الفتوة اطلعت على سر قوله وأن قوله له وجه صحيح لكن أسلوبه وعبارته كانت حارة ما هكذا تورد يا سعد الإبي أو سعد وسعد مشتوين ما هكذا تورد يا سعد الإبي ارفق رفقا لكن يحرك الفتوى كيف أفخمها لكن لما اترضى السر قوله كنت والله يريده بأحمق عادة بكية من الآخر بعد عشر سنوات حصل هذا والله لكن الأسباب وثاب هذا أن أحد الطلب الجاءني من مركة برسالة في الموضون هذه الرسالة لاحد العلماء المغرب اسمه أحمد بن صديق الغماري أو الغماري هكذا كان من محدث بلاد المغرب والنزحة للمشرب في الجامع الأزهر وكان يدرسه هنالك فأتت مناسبة فقال للطلبة إن الصحية هذه المسألة وكذا كما أن الصحية في مالك هو وضع يمنى على اليسرى في الصلاة فرضا ونفلع فلما قال هذا لبعض الطلبة في الجامع الأزهر فإذا بأحد الترلاب يقول لا نعرف هذا في المذهب فقال الغماري لذلك الطالب لماذا؟ قال عندنا في هذا يدل على أن الصحيحة هو هذا في المذهب الطبيعة المذهب الآن في المذهب فقال الغماري لذلك الطالب يتني بالرسالة بهذا الكتاب فأطى إليه بهذا الكتاب واسم هذا الكتاب هو رسالة إبرام في أرجحية السدل على القبض أي شيء مذهب مالك وهذه الرسالة كانت لأحد علماء شنطيف الذين سبقت بشارة لبعضهم وهو أحد أبناء مايابا هذا العالم المايابي العنصر اسمه محمد الخضر ابن مايابا وكان مفتي المالكية في عهد الأتراك في المدينة النبوية من مدة هذه رسالة له فأخذ الغمار رسالة وقرأها ورد عليها هذا الرد صماه المث النوني والبتار في نحر العني بالمعثار الطائم فيما صحى من السنن والاثار هذا اسم لفرد الرومان وفي في اسم شده وكان اذا اردن ان يرد عالم شكويه في الفقر ده ياتي بعبارته فقره فقره ويبدأ الرد عليه حتى انتهى من الكتاب فاذا بي اكثر سرا هو ان شيخنا بما لي اطلع على رسالة الخضر الشنقيقي فنقل منها بدون عصر فرد الغماري على أصل شيخنا في مالي فكأنه رد على شيخنا في مالي فهذه الرسالة اقترأت عليها لما ذكر الغماري هذا في البداية قرأت هذه الرسالة باللهفة المشتاق المحصور حتى أنهيتها بسرعة فوجدت الغماري له الضلاعة العلم وإن كانت له أشياء في. مع ذلك التصوف مع ذلك كذا لكنه ضناع حقا فهذا شأن هذه الرسالة لشيخ في معلي ثم بعد ذلك وصلت المجيء للشيخ الأمان وكنت آتي بدروسه وجدته يفصل القرآن في المسجد النبوي وخاصة في رمضان فكانت دروسه دروسا تجمع أو تفسيره يجمع بين العلوم فكان جلس في المسجد للتفسير فكان أحد الطلبة كذا وأحد الناس يقرأ وهم من شمطب أيضا يقرأ القرآنه والشيء يفسره هكذا يفسره فكان يتوسع جدا في شره الآيات ويذكر ما يتعلق بالآيات الواحدة من الفنون الشرعية وكان يأتي في هذه الدروس العلمة رأيت الشيخ عبدالعزيز بن باز في هذا, في هذا المجلس والشيخ حمادا للأنصاري سمعت من الشيخ حمادا للأنصاري يوما يقول لطالب سجل, سجل لكن ما تفهم الآن استفهم فيه بعض يأمر الطالباً بهذا رأيه وهكذا والشيخ في كان بحرا في, في هذا التفسير ولذلك في يوم من الأيام لما انتهى من التفسير كان هناك أحد الأدباء والشعراء أصلوا من الشام اللاذقية وسكنوا في المدينة وكانوا من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية فهذا الرجل جرس في هذا التفسير يوم من الأيام فإذا به ينبهر على كل حال وبعد انتهاء الشيخ من الدرس فإذا به يرتجل في مكسي الشيخ أبياتا دون أن, أن يعدها في البيت ويأتي به لشدة تأثره بما سمع في الدرس أو في التفسير فيقول دمت يا شيخنا الأمين لدين الله ذخرا وعسمة للحياة إنما أنت النفحة من تراز كان في ذربة الوجود منارا ذكرتني أضواءك الغر أفلادا من السابقين فاق البحار أو رسولا من فضرهم كل علم لم يسر قط كوكب حيث سارا لو قضينا حياتنا ننعن الفكرة بأغواره لفات لفاتت وخارا فليمتعك بالزلال بعمر يملأ الليل خصبه والنهار كل طول في عمر مثلي كطول كي طول حقي يرهب الكفار لو كثيرون ان يعيشوا او ود كل لو يستطيع له مدا من عمره مختارا وكثيرون ان يعيشوا فلا خير وان يهلكوا فالشر توارا باستجال حكيم وقلت تجب العلماء لسولياتهم وهذا له وقال لا عليكم كان هناك أهد الأدباء والعلماء الدعاة من البلاد المصرية اسمه محمد الغزان توفي رحمه الله هذا الرجل اتفق عن زار المدينة وجلس في هذا الدرس لكن اتفق عنه أو صادق أن الشيخ كان يتكلم في مسألة سكرية تعرض للمسألة سكرية هو حكم تغطية المرأة وجهها هل هذه التغطية الواجبة أو لا والشيخ رحمه الله رحمة واسعة أفاض في الكلام في ذلك وبيّن خلاف العلماء إلا أنه رجّه وجوب التغطية بأدلة قوية جدا يمكن تبلغ سبعة أدلة سبعة أدلة قوية جدا وذاك الأدلة سبع هذا كان هذا إلا أنه لم يعجبه لهذا أستغفر الله فهو أدف بعد ذلك كتابا لا أدريه لأمور أخرى ليس لهذه البترة وحدها ثم هذا الكتاب هموم هموم داعية هموم داعية ما عليها التعرف من هذا الكتاب هموم داعي ما معناه لأنه هو من الدعاة فقاله دبا فذكر في هذا الكتاب أشياء منها أن المسلمين يتعلقون بالقصور اتركل اللبان نزله الكلام حتى فات ما سمعه من الشيخ الامين فقال وسمعته وهو من شيخ يقول هاكر لو ايدكم هذا الكتاب يقول ان وجه المراه يجب او يجب تغطيته وكلامه هذا اي كلام الشيخ لا يقدم ولا يؤخر والله ارجو الكتاب لا يقدم ولا يؤخر اذا تعجبت جدا يقول سهاء الله ابدونا هذه ملعب كل شبيح <تصفيق> كل شبيح هو جاء بكلام انشائي الادبي لا يقدم ولا يؤخر ومثلا ما, ما نحتاج للأدب هنا نحتاج الأدلة هكذا لا يقدم ولا يؤخر اجل هذه الكتاب لازم ما كتبت هذا هذه القصه لادللكم على ان درس الشيخ في مجلس العلماء هذا بالقص بالهذا لان لهذا الاديب اغنيث بالكلام اللي قاله في هذا الاديب فرحم الله الشيخ واستفدت منه كثيرا ولا سيما في فن العقيده لان الشيخ يعرف العقيده الاشعريه وأنا عرفتها هناك في البلاد ولما أتيت فوجدت الشيخة ينقض هذه العقيدة نقدا فأنا كنت أتمسك بما يقول الشيخ تمسكا لأنه زكي لي قبرا عاتي فاستفدت من جهة تقليله وتبليله للعقيدة الصحيحة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وليسه فقط, فقط هو يعرف ليس انه يعرف العقيد الاعقيد اهل السنه فقط هو كامل فياتي بعقيد الاشاعره وياتي بعقيد اهل السنه ويبين الذليل ويرد على ذاك وهاك فخصخصني من غور في هذه الناهض استفاده كبيره جدا فكنت اجد في نفسي ولها ولوعا بديوسي لاني زكيتي لي قبل معاتي فاستفدت من في هذه النهل الكثير وكذلك بقيت في الفنون وقيدت عنه مصطدا مقيده عنه الى ان توفي رحمه الله رحمة واسعه واستنفت في هجراتي ثم لازمت بعده بعد بعض بعض العلماء بعد ذلك لازمت محمد محمد المختار ابن احمد مزيد الدكاكي السقطي هذا لازمت عشر سنين صاحب شروقه أنوار من الكبرى الإلهية بكش أسغار السنن الصغرى النسائية هذا مؤلفه لازمته عشر سنين واستفدت منه في الحديث أكثر لأنه كان يدرس الحديث فأخذت عنه مصطلح الحديث وقرأت عليه طلعة الأنوار في علم الإجتلاح واستمعت إليه كتب الصنة في النصر النبوي استمعت شرح الشرح الصنة الترميذي كله عليه وكانت طريقته في الدرس أن يأتي يتعرض للرجال تعرضا ما ويذكرهم ثم يفيد في بيان الأحكام الفقرية وهكذا وإذا جاءت مسألة في الحديث أو جاء حديث فيه مسألة عقدية مثلا فإنه يمر هذه المسألة إمرارا او هذه المسألة إمرارا على قالوا للسلام وهكذا وقرأت عليه في الفقس فقرأت عليه بخطر خليل لكن منتهى ثم أكملته على الشيخ الأحمد وقرأت عليه الموفق كله وكذلك قرأت عليه في في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم لكن هذه دروس عامة كذا في الحلقات منتهى على كل حال لكن الدروس الخاصة في الفنون التي أقرأ عليه وحدي مثلا فهذه أكملت الكتبة التي كنت أقرأها عليه في هذه الفنون على جهة الخصوص وهو أيضا توفي عام 1405 ولازمت بعده شيخنا أحمد محمد حاني الحسني الشنطيقي هذا 13 سنة وقرأت عليه الفنون ما كان له الفنون قرأتها علي بما يسره الله لما قرأت علي الفنون وكان رجل جامع للعلوم أيضا لا يقل عن الأمين لكن بينما فرق وهو فرق الاعتقاد فهو كان ذا أشعرية رأيت لكن الشيخ الأمين كان ثلاثيا رأيت نعم إيش إيش أنت تحول إلى الثلاثية ورصول من نبيان المنزين أو كان ثاجة إلى الثلاثة والله ما أكثر ما يسأل هذا كثيرا ما يسألوه. هذا السؤال سنين كثيرا هو على كل هذا أنا أولا عرفته في المدينة وأتيت إليه في المدينة وهو على قيد الأهد السمية والجماعة عرفته بهذا هذا أولا لكن الذي أفهمه وأعرف عنه أنه عندما كان في بلاد شنقيط كان عالماً بعقيلة أهل السنة والجماعة كان عالماً بها لكن ما مدى تمسكه بها واعتقاده لها هذه مسألة فيها غموط ها أنا أقول لكم ما عارفه إلا أن الذي صهمته أن الشيخ كان عليها في البلاد عارفاً بها والدليل على هذا لأنني أنا ما سألته عندما كنت هنالك كيف كانت عقيتك أنا ما سألته عنها لكن في كتابه الذي سبقا ذكرته, ذكرته لكم وهو رحلة الحج إلى بيت الله الحرام هذا الكتاب ارجعوا إلي هذا الكتاب في المستهل في المسائل الأولى أو الأول يشير تعرض أو سئلة سئلة سئلة عن الأسماء والصفات من بعض علماء شنقيم قبل أن يفارق شنقيم فبين الأسماء والصفات وفق معتقد أهل السنة والجماعة تماما قبل أن يغادر شنقيم ارجع له الكتاب ومنها نقول هو كان يعرفها ويعتقدها لكن قد يقول قائلي أوضاع البلاد تختلف فالغالب في الحقيقة في عندهم الغالب عندهم هي أقيدة الأشعر الغالب ولكن أنا وردنا لا قلة على قلة أهل السنة أنا عارف عالبا قبله الأمين في موريتانيا هو من زمان ذهب اسمه لمجيدري لمجيدري هذا كان على أقل أهل السنة والجماعة حتى كانت هناك مصاورات بينه وبين غيره العلماء الأشعريين لكن هذا قلة وهناك بابا وأحمد بابا كذا هذا أحد أولاد الشفتي الكبير هذا كان أيضا على أقل أهل السنة والجماعة وما ذكرته من أن الشيخ الأبي قرر عقيدة أهل السنة للجماعة الأسماء والصفات بهذا الكتاب هذا دليلي على أنه كان عليها ويعرفها قبل أن يعطيها لكن لا معنى أنه لو لا وطلب لها أن يزداد أه لأنه سيضطر على الكتب لم تكن عندهم هنالك وهو عنده أصول هذه العقيدة هذا كل ما أعرف بهذه المسائل وارجعوا إلى هذا الكتاب بأوله تجد ما قلت ترجعوا إلى كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام واتروا هاتف فلذا أقول كان عليها لكن ما أدري مدى تبسكه أو كذا هل مثل أخرى هذه نبذة من حياة شيخنا رحمه الله رحمة واجعة واستنوا قصيده جناتي العلماء كنا يقدرونه عرفت هذا من الشيخ عبد الله الحماد فالشيخ عبد الله الحماد قرى عليه في المنطق وسبت من الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في مجالس خاصه في المسجد النبوي في حصه كان في حصه في وراء انا حضرت بعضها من المجالس سمعته يقول كنت إذا رأيت الأمينة تذكرت ابن وهذا شهادة عالم لعالم هذه الشهادة ليس شهادة في أي ناس آه شهادة عالم لعالم هي الشهادة هذا سمعته منه وكانوا يعرفون فضله ويعترفون بهذا فرحمه الله رحمة الواسعة وأسكله فسيح جناته مع النبيين والسديدين والشهداء وحصن أولئك رسيطا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه